أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ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 جَعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِيهِ كُنُوبُهُمْ مَرَدُّوا وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيه المساعه بؤتهم حتى تأتيه المساعه بؤته او ياتيهم عذاب يوم عظيم جزاكم الله كل خير احسن الله بارك طيب قبل ان نبدا في التفسير الاسئله عندنا سؤال هنا <تصفيق> <آه>. <تصفيق> نعم كيف نوجه ثالث سؤالي لا طيب لا في أسير كثير النصر نصر الله فتح قريب تغيبت يومين متتالئين وليس لك داك. هل يطاع من الحرب الصنة ينشر يطاع فيما يرضي الله للفعلاء ويعصى في هذه المسألة وينكر عليه سرا لا جهرا وينكر على البدعة جهرا عموما نعم وهذا جمع بين المتفرقات كيف نوجه فعل الثوري بل هو فعل سليمان ابن مهران بعث إليه فأخذ الورقة فأعطاها لغنمي حق هذه المسألة أحد فعل الصحابة التابعين أو الصحابة فهذه المسألة لا يلقص عليها غيرها يوجه في ذلك إما أن يخطأ الثوري وإلا أن يوجه الصحيح التوديه الثور لما آمن الفتنة وآمن الفساد المستشري وأنها لا تكون أمام أحد فيعتسي به في هذا الفعل فعلها وهذه بالضبط في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء أو سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة الحق عنده, عنده, عنده على ما توفر فيما قلت الآن عند سبطان جائر فقتله واذا فعله الحسن مع الحجاج وكف عنه بعد ذلك ولما حدث الـ الـ الـ الـ الانكار جهارا والخروج حزث المفسد العظمى كما في فتنة ابن الأشعث وما حدث فيها من قطل سعيد بن جبير والأمة أحول ما تكون إلى علم سعيد هل من يمكن تفسير المصانف الحدود هيقامة حدود وتعالى على تقلقها لا نعم بقولي والحدود اقامة الحدود إما نقول الصغور وإما نقول الحدود ويحوض اللاجل فعلاء والحق أنها تقع على الأمري تقع على الحدود الصغور ولأنها مع الغز وتقع أيضا الحدود ويحوض اللاجل فعلاء لا تعطر وهذا من تمام تحكيم شرع اللاجل الفعلاء ويأتي تفصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله اتصدر يا أبو عمر اتصدر أنا مسافر لأكثر من أربعة أيام هل تصفت عني سات الشماء؟ نعم أكثر من أربعة أيام لو أكثر من أربعة أيام لا, لا تصفت عنك ولكن مسافرة يعني إن زدت عن هذه الأيام فأنت مقيم مستوطن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشى المهاجرين لا يقيمن مهاجر في فوق ثلاث النساء يقول وأن جلت ظهرك وأخذ مالك أخذهم حدث أم بمعنى جلت ظهرك وأن ظلما يجد الاعتراض عليه ورد الظلمة ودفع الآن أنا أقول من قال بأنهم أن أخذ مالك وضرب ظهرك بالله هل السياق هل السياق, السياق قول للسلام والله هذا جهل والله والله هذا جهل يعني هل السياق, السياق بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤتي يا جوامل الكلمة عندما يقول وان ضرب واخذ مالك يكون بالحق يقول اسبر, اسبر ما أنت أصنعاثم ما أنت وقع في الحد والله هذا جهل والله والله هذا جهل النبي يصبرك على أن تسمع وتطيع وإن بلغ من ظلمه أن ضرب ضعرك واخذ مالك أما من يوجه ذلك ويقول وأن, أخ... وأن درب ظهرك بالحق واخذ مالك بالحق فاصبر يصبر أو لا تصبر هذا أصلا أنت واجب عليك ذلك لأنك ظالم أصالة تؤمر بالصبر أنت ظالم أصالة هنا يواسى المظلوم والله يا هذا جهل عدم دقة نظر في الأدلة مع أن الحديث تكلم فيه التراغنية كالكلام في الحديث يعني لو كان في الإسناد نتكلم في الإسناد الضغن يتكلم في إسناد الحديث لكن المعنى وإن درم ظهرك بحق وأخذ مالك بحق فاصبر فاصبر عجيب هذا والله والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة لابد من السمع الطعام إن وجدتم منه ما وجدتم. وان تأمر عليكم عبد الحبشي اربعة لا 54 أو 25 84 يقول لن أطيب في السؤال لكن فعله لن يقف عندما نعمل من منه هذا الحذف مسطر وهو مسطر اليوم الناس هذا فتنة واختبارا لأصحاب الأهواء قلنا سنخطئ الثوري فعل ذلك بل الحسن ابن علي لما خرج قلنا بخطأه وخطأه ابن عمر وخطأه ابن عباس وقلنا بخطأه فلو اتخذ كلام السوري سريعة الى الخروج على ولاية الامور كان خطأا بينا وكان هو متبعا وإلا فأولى منه النقود سلمان قال فإن عوجشت أقمناك بسيوفنا ومع ذلك هذا موجه وعندنا أيضا الصاحب الجهيل لما وجد أمير المدينة فعديه وهو وهو يدعو في الجمعة قال قضح الله هذه اليد ما كان النبي يزيد عن الإشارة وكل هذه أفراد أحد والحكم العام للأدلة وسامة بن زايد يقدم على هؤلاء حديث عبدالله بن غن مع تحسينه يقدم على هؤلاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم يعني الانكار مع هل يكون سمع نطاع وهو يقول وان تأمر عليكم عبد حبشي عبد لا يعرف أقدركم حبشي يأخذ أموالكم يظلمكم تروا منه ما تنكرون النبي عندما قال تعرف وتنكر يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون في اللواء الأخرى وقته مسالمة قال قال تلعنونهم ويلعنونكم تبغدونهم ويبغدونكم فاستعدنوا في الخروج فقال لا لا ما صالوا لا ما أقاموا الصلاة مسألة من الأهمية بمكان أما تحقيق الخيرية ما تخير الخيريه في مساله محبذ القران فعظم ان يتعلم الاحكام لا يكون حافظا دون العلم خطه من جهه اهل الكافر خلط زنوار جهنب لا لا لا الكافر هو خلط زنوار جهنب يقول ما حكم العمل كماندوب شكل ما يواي يو بالله عليك انت شايفني جالك من فلبين ايش عرف انا ابن الإسلام ما يواي يو ولا ما يواي يو ما يواي يو ايش هاجي ما يواي ولا ما يواي يو كمان طريقي عجيب لو هي التسويق الشبكي فلادي حرام لا يا يوسف طب او بقى الشيكة الهرمية نعم اي عدد اسلام ما هو عدد اسلام تسعى عن ماذا استاذ هذا التقصد بعدد اسلام نعم طيب كنا التفسير في القول اذا لم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوبهم يعقلون بها او اذانهم يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في نعم والله طيب حاضر نعم والله الصبر في ذلك عمل بالسبب بكتاب الله وسنة الله سبحانه لو خرجت سيخرج معك المظلوم الآخر ولما يخرج معك المظلوم الآخر سيخرج المظلوم الثالث لا سينا ظلمه سيخرج من ظلم ماذا سيحدث؟ الدماء تثير والمفسدته أعظم وهذا الذي تحاشى الأئمة الأئمة تحاش ذلك الأئمة تحاش ذلك الأئمة كانوا يتحشون ذلك كما قال احمد فتنة قدامي أعظم فيكون هنا إن لم تصبر أنت وخرجت وخرج معك من ظلم فماذا سيحدث؟ نعم العدل من ديننا أن تنظر في المصالح والمفاسد فأنت ليس من أجل, من أجل الفرض تضيع الأمة ولست من أجل الفرض ودفع الظلم عنك توقع الأمة بأسرها في دماء مستغرقة هذا نظر العمة أحمد بن حنبل ضرب ظهره وجلت وحبت ظلما وزورا والناس بأسرهم كانوا معه وأرادوا الخروج على, الخروج على ولي الأمة أرادوا الخروج عليه فماذا قال قال لا فلما سألوه لماذا قالوا أخشى الفتنة قالوا نحن في فتنة قال لا فتنة تدامي أعظم هذا دين يحكمه قواعد كلية وليس الأمر على الهوى والعطفة أو انتصار المرء لنفسه دون النظر إلى العقبة قتلوا أباه وأمه وما قاتل النبي مع أنهم جميعا قالوا نقاتل والله لم يأمرهم بالختال ولا بالخروج على أهل مكة قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين فاصفح عنهم واخل سلام ثم قال أذنا أذن للذين يقاتلون بأنه الظلم لا عوثوا بالله ان بدل وحرف في دين الله جلت علاء أو أتى بالكفر أو كفر فالكافر لا يعلو المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعل عليه لكن من الذي يقول بدل وحرف من الذي يقول كفر أو أتى بكفر العالم مش الكاهل مش المثقف الذي يجلس في بيته ووراء الكيبورد يطرب على النت وبعد ذلك يقول هذا كفر وهذا مسلم هو في, في, في متاهة عظيمة فمن كفر فلا يحل له ان يعنو المسلم بحل من الاحوال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم والله نعم يا بشر المخدين نعم أكمل أكمل, أكمل ما سمعتم قلت نفتقد إلا اللهم استعان شوف أنا سأقول لك شيئا نفهمه النبي صلى الله عليه وسلم طال أمتي أمتي كالمطر لا يقدر الخير في أولي أم في آخري نحن لابد أن نفهم شيئا قد وقع هارون الرشيد في الخطأ وفي الظلم ووقع المأموم في الخطأ والظلم ووقع القلصان في الخطأ والظلم وهناك علماء نبلاء لم يتكلموا فهل نقول أن هؤلاء العلماء ليس من العلماء الربانين وأن هؤلاء العلماء منافقون او منافقين هل يصح ان يقال ذلك ضمن نسخه اعراض العلماء قال الموسيو مش يتكلموا انت صديق جزاكم الله خيرا عن الآية جزاكم الله خيرا فالحق لابد أن نفهم هذه المسائل ولا نأخذها على العاطفة والثورات خطأ بيّن هذا وكما قلنا وأيضا لا نتاهم لا يجوز لنا اتهام العلماء لا يجوز عن اتهام العلماء والتهام الألماء ضاع للأمة بأسرها والله ضاع الأمة بأسرها والذي يتجرع على إسقاط الألماء سيسقطه قبل أن يسقط العالم وتسقط الأمة بعده قبل أن يسقط العالم فالله يعافينا يا رب مزلنا مع التفسير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم له قلوب يعقلون بها والسعيد من وعظوا بغيبين أنت الآن وقعت, في وقعت أنت الآن أنت في خطر عندما تقول بذلك عندما تقول علماء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا أنت اتهمتهم الآن بمسألة خطيرة قد تكون أنت المتهم اتقل الله ربك ستسأل عند ربك في هذا الكلام اذا, إذا قلت هذا وعند الخرص وتخمين من بعض الامور التي لمستها فقلتهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا انت بذلك متهم امام الله جلالفعلاء من حباهم الله العلم اتقل الله ربك انت متجر وهذا لا يجوز واذا كنت انت تجهل فقف عند جهلك ولا, ولا تتعالى على علماء الأمة الذين نجاتنا بهم إلا, إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا لكم في النباب رهان إلا أن ترى نفاقا حقا من العلماء باعوا دينهم حقا وعندك الخران المحتفة حتى تنجوا عند ربك العلماء حفرة من النار من تجرع عليها سقط فيها لا يجوز ومعنى انك تعممها كذا يوجد علماء يعني كل اللي اعساحة يوجد علماء سلطان من قال هلك الناس فهو أهلكهم كما قلت انت تشكك في نوايا فيشك في نيتك تقل الله ربك الا ان يكون عندك القراءة المحتفة مزد بها وانا حسابك عند الله عظيم سيأتي هو خصيمك ايوم هو وريس النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت هذا والآن أنت قلت أنا قرأت من قولك يوجد علماء سلطان وأنت قلت نستقد أو قبلها أنا أتذكر كلامك ما أدري ما اسمك أو قلت ونستقد إلى العالم الرباني والله قلت ذلك معنى ذلك أنك تعمم إياك انا أصدق كلامه خلاص لم تعمم. إلا أن تقول لبعض الرعاة السفلة الجهلة الذين يقولون ما في عالم إلا المذكوين ما في علماء إلا المسيونين هذا شوية رعاء سفلة سفلة يتعرضون إلى أعراض العلماء بقوة يسقطونهم ويسقطون أنفسهم يعني الشافعي مش عالم ومالك مش عالم وأبو حنيفة مش عالم والثوري ليس بعالم رباني وابن عيين ليس بعالم رباني ما في عالم رباني إلا البويتي لأنه هو للتجن وإلا أحمد بن حنبل إلا أنه هو للتجن اذا ما فيش حد عالم الا المذهول فقط على قول هؤلاء الجهلاء معنى ذلك أننا خلاص كل هؤلاء المتقدم المتقدمون الذين ذكرتهم انا ليسوا علماء ليسوا كيف يكونوا علماء وهم مسجانون هذا منطق منطق الجهله هؤلاء الذين يعيشون بفكر ضال منحرف من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عميص طائفه تعيش بهذا الفكر الضال فهذه مصيبة كبرى نقيش فيها لما يجهل الناس قدر علمائهم ورب العدة أمة خاضت وخاترت إن لم تعرف قدر جالتها يا أخي في عصرنا الحلوى في كل عصر معنى أنك تقول أن المسجون هو العالم يبقى في كل عصر نفس الأمر إيه اللي فارغ بين هذا العصر وعصر آخر الله يعني يحيى ابن معين مش عالم ابن المديني مش عالم ابو حاتم الرازي مش عالم يعني مش عالم رباني منافق بقى عميل طول ما تقول ان كل هؤلاء في عصر احمد حتى بطلية ابن معين وابن المديني وكلهم عرضوا يستطيعوا واحد من التأخرين يقول هؤلاء منافقون لان النفاق نابت في قلبي وهو فاسقل لو قال على هؤلاء كذلك وليما فرقت بين عصرنا وعصر الاخرين مدام المنطق عندك في القاهرة الكلية أن العالم هو المسيوم فقط ما هذا الغباء وهذا الجهل المتحكم شرزموا الأمة وقطعوها وسيقطعونها لأنهم جهل يسيرون على فقط العواطف والأهواء ولو كانوا صادقين في نصر الدين الزجل الفعلاء لرجعوا لأهم أرض صلبة تحوطوا الناس جميعا الكتابة السنية فيجعل الفارخ الحق هو الكتاب والسنة هي أرض صلبة أي أحد يتكلم نقول تعالى اسكت اتكتب وإلا تكلم بالكتاب والسنة أما مسألة السب والشتم والتعالي وأيضا التعد على الأعراض وعلى أعراض العلماء والقاتل العلماء كل واحد يستطيع الشتم والتنقص من قدر لكن هذا سيكون معوى الهدم في الأمة وحسابه على الله ايش عصرنا والعصور ايش الفارق بينهم الآن ما الفارق بينهم خلاص ابن باز عالم منافق ايضا لانه ما تسجنش قادين في عصرنا الحالي قل ذلك او هؤلاء الرعاة يقولون ذلك الذين يتهمون العلماء هؤلاء العماء بالعمالة كالخوارج الخوارج يقولون بذلك ابن باز ابن باز مش عالم رباني لما لانه ما تسجنش طبعا اذا ابن عثيمين عالم الدنيا مش عالم رباني لانه ما اتجنش بكره ابو ليس عالم رباني لانه ما اتجنش الالباني ليس عالم رباني لانه ما اتجنش هذا والمنطق الاعور الذي يتكلم به الجهله اليس في عصرنا يا استاذ ام هم في عصرنا يا اخي انا فاهم انا لا اشد عليه ولا على غيري أنا أتكلم في عطف الأمة لابد من علاجه أننا لابد أن نحافظ على أعراض العلماء لا نسقطهم الغباء منا أننا سنسقط أنفسنا قبل أن نسقطهم وإذا أسقطناهم أسقطنا الشريعة وإذا سقطت الشريعة انتهى الأمر أنت مش فاهم يا ابن الإسلام أنت حسبني أشمد عليه المسألة أعوص مما تفهم أنت أليس هؤلاء في عاصرنا؟ إذن هم علماء منافقون لأنهم لم ينسانهم لهذا المنطق لما أشتد انا على من يأتي بالعلماء ويتكلم عليهم ويحاول التنقص من قدرهم مع أني أقول أصاب أو أخطأ أتى ببعض من يعني أساهل الإسلام ولأهل وتكلم لكنه أتى بهم بأن هؤلاء علماء ثم أراد إسقطهم ما الجرأة على هؤلاء وإن كان الحق يتجرأ عليهم لأنهم ليسوا, ليسوا من الدين بمكان مثلا سيكون زريعة للجرأة على الآخرين وده اللي بيحدث إذا أنا أقول الآن أو الآن ممتاز أسوء الأدب ظهر أقول الآن بيقول بيقول لهم في السياسة الشرعية صفر على الشمال يعني ابن باد صفر على الشمال ابن عصيمين صفر على الشمال بقرة وزيت سفرة على الشمال الألباني سفرة على الشمال ورأيت لما, لما جاهل يتجرأ على أعراض هؤلاء ماذا يحدث؟ الأمة انتهت الأمة انتهت الأمة بهؤلاء أدي دلاله أو أنا ما تكلمت الله أظهر المسألة فما تجرأ رعاة سفرة على أعراض هؤلاء العلماء الذين الأمة ترتكت عليهم كيف تنجو الأمة؟ لن تنجو تعال بقى بمتاع السياسة الشرحال بيكلم في لأن طبعا أصلا الدين من غير, من غير السياسة الذي يقول بأن, بأن الديانة أو الشريعة لا السياسة في غير الدين أو الكلام في السياسة يعني بعيد عن كلام الدين هذا كفر مستقل الدين كله سياسة يقول بالسياسة الشرعية يقول أنهما جاهلة في السياسة الشرعية هو سفر الشمال يتجرع على أعراض هؤلاء وعنده من عنده عنده الأعور وعنده الأعمى في هذا الباب الذي لا يفقى شايف دين اللاجنة في أولاه ويقول السلسة ثم يقول أن الذي بيننا وبين اليهود الأرض مش العقيدة ويأتي الآخر يستهزئ بالشارع ويقول الحارة على الشارع ويصفر بذلك يأتي بكلمة كفرية جاهلة يتصدرون للناس جاهلة يضيعون الدين ثم ما يضيعون الدين ماذا يفعلون يضيعون أيضا الدنيا هذا صحيح؟ هنا ناقص نعم والله هذه عقيداتي لا نقدس أحدا لكننا نعرف الأدب مع العلماء لا يقال على هؤلاء سفر على الشمال هذا سوء أدب تراجع واتق ربك واستغفر الله وهم أعلم الناس أما تأتينا أنت كما قلت لك بالنطيحة والمتمدية وتقول هؤلاء علماء السياسة مش هؤلاء السياسة الذين قالوا أن, أن النصار ليسوا بكفرة مش هؤلاء الذين قالوا الذي بيننا وبين الهودي الأرض والأرض ليست العقيدة ما في خلاف بينها و في العقيدة مش هؤلاء أصحاب السياسة الذين يترحموا على البابا هؤلاء حقا علماء لا يفقعون شيئا في دين اللاجنة في علام يقعون في كفريات وعقيداتهم خاربة ولا يعقلون يحفظون ورقمون ويقولون الأشائرة وأهل السنة كلهم سوا بجهلهم الدامي لا يعرفون شيئا في العقيدة أما مسألة لن نقدس أحدا هذا عقيدتنا نحن لا يمكن أن نقدس أحدا ولا نضع أحدا أمام نبينا صلى الله عليه وسلم لكن هذه أداب لابد من الوقوف معها هذا أداب وفيه تعدي والله وفيه خسار الأمة من أراد الحق فالحق أبلت ومن أراد نصرة الدين الله تعالى رسم طريق نصرة الدين لكن هذه بهذه الطريقة دي معناها إغراق الأمة في الضياع وأيضا مع المسألة ستصل بعد ذلك إلى العدوات تكون فيها عدوات وانتقص من هؤلاء وانتقص من هؤلاء هذه مصيبة نعيش فيها هذه مصيبة نعيش فيها بسبب الجهل والجهلات وبسبب الجهل الذين تصدروا وأنا لو أردت أن أنا أحكي طمات طيلة في العقيدة لفعلت لكني أترفع عن ذلك وأستغفر لهؤلاء الذين قالوا بذلك وأقول الله جل فعله يعلمهم لا سيامع أن فيهم من قد يعلم ومن قد يجهل لكن أنثال هؤلاء لا تصدرون للأمة بحلم الأحوال من خربت عقيدته لا صح أن يكون قائدا للأمة بحلم الأحوال ولا يصح أن يقف أمام الأمة قائما على أنه رأس في الناس لا لا لا لا يصح بحلم الأحوال عقيدة خربة معناها ضياع في الأمة ثم تقول سياسة الشرعية سفر الشمال أعوذ بالله أن يكون, أن يكون كلامي انتصارا لأحد على أحد بحلم الأحوال ولكن هي حقيقة مرة نعيشها كما يقول وكثير من هؤلاء يجعلون ان من خالفهم إما أن يكون عدوا وإما أن يكون عميلا وإما أن يكون جاهلا سفر على الشمال هذه أبديانة انا ما ازددت في هؤلاء إلا بصيرا ورب العزوز وانا كنت احسب وكنت اقول ورب العزة عندهم ديانة مع الجهل العميق فيهم لكن في اكثر من موقف اجد ان الديانة غير موجودة المسألة فقط في انتصال للنفس او لطائفة مع المبايعة التي تحدث بهذا البعد عن الديانة في هذا الباب من لم يعرف قدر علمائنا لا شأن له ولا قيمة له ولا يعرف له قدر بحل من احواله وإن ابتلاه الله فقد ابتلاه لجهله وسؤد به وتعديه على علماء الأمة أما إن كان حقا يريد نصر الدين الله جل فعلاء فالله رسم طريق الدين ونصراته ولن يكون إلا بعلماء الأمة ونحن لا نقول بأنهم ملائكة ليس لهم ذلات ولا سقطات أبدا لكن نقول لن تنتصر الأمة إلا بهم والمسألة ليست نصر لأشخاص قط بل هي الدين ولذلك لو كان هناك من نعلم أنه نافق أو, أو بعض عن الدين ورب العز أن يبين العوار وهو شخصه لا نتكلم عنه فقط حفاظا على العلماء الآخرين هذه مقاصد الشريعة التي, التي هي سياسة شرعية لا يتقاهها أي أحد الجهلة لا يعرفونها بعض الناس عندهم ثقافة وثقافة مقلوبة يحتبون انهم على شيء وليسوا على شيء يصدرون الاغبياء ويحتبونهم انهم للامة اسوأ اكثرهم اكثرهم عندهم انحرفات عقضية ملع مهلكة فقط نحن نعيش اعلم اهل الارض وافق اهل الارض ثم تنظر بعد ذلك ترى انحرافا عقديا يودي الى نار جهنم نحن لاتنا نزع من الدين نريد ان نعيش نصرة الدين كفى الامة تشرزم وتقطع كفى, كفى. يحتمل الاخ الاخيه كل مر من اجل ان ينتصر هذا الدين ولا تجرع العرض ولا تعالى لانه بذلك سيضيع ويضيع هو سيسقط باسقاطه هو غبي غبي لانه لما يسقط هذا العالم سيسقط هو بل يسقط قبل ان يسقط العالم ادي المساله مساله عويصه والله مس الله جعلها نافعه ان نكون تكلمت فيها تكلمتوا بيها, تكلمت بيها نصرة للدين وحفاظنا على, على, على السلام عليكم نعم فقال إنها لا تعمى الأفضل لكن تعمى القلوب التي في الصدور وعمل بصيرة أعظم من عمل بصر عمل بصر فقد حسة ممكن تعود وحسة أخرى أما فقد البصيرة وتمسي القلوب والغلف على القلوب فإنها تضيع تضيع الإنسان يضيع يعلوه الران وين على قلبه الران انتهى على قلب أوروان انتهى بذلك قال ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وهذه فيها دلالة أيضا على أن مناطي النجاة ومناطي العزة مناطي الفهم مناطي العلم بالله إذا فعلها مصر. كيف يكون؟ تعال شوف أي دخل من نفس الأرض؟ نعم لا لا دخل الدخلات هالي على جنب هنا أفضل لو قف في شيء ما فيش دخلات خالص ألا أبدام كده خبرا نصر الدواب عشان مصدر نعم قال أفلام يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبه يعقلون بها أو أذانون يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي التي في الصدور تعمى القلوب وتنصي البصائر وتنصي البصيرة هلاك المرء ولذلك ترى اهل الكف يمرون على ما سبق من الامم هلك ويعلمون بان الله دل فعلاء قد عذبهم بمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم او للانبياء وكفرهم بايات الله دل فعلاء ولا يبتعذون ولا تنفعهم العظام أغلق الله قلوبهم ومن على طلبه الران فلفلح لهم ولذلك قلنا على الإنسان أن يعلم أن مدار هلاكي ونجاتي على القلب والقلب, والقلب لا ينقى ولا يبقى ثابتا إلا بالعلم ومن جهل أصابته الجهلات ومن أصابته الجهلات فلن يليت له فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبوا يأخذون بها أو أذانوا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بصدود ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومًا عند ربك كألف سنة بما ويستعجلونك بالعذاب هكذا فعلها الكفر عندما قالوا الله عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب وقالوا اللهم إن كان هذا والحق عين من عندك فأمط العين حجارة من السماء وهذا الجهلم ولتمس قلوبهم يستعجلون بالعذاب والله يمهلهم وإن الله لا يخلف المعاب إن الله إذا أملأ ان الله يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلد إذن قال وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عَنْدِ رَبِّكَ هَكَ أَنْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُوْهِ نقف عند هذا أخذنا وقتا كثيرا في هذا الباب نقف عند هذا إن شاء الله هو الدرس القادم بإذن الله قلتركها تدخل من هنا رفيا زينة تفضلوا وندخل السنم بعدها